وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبيأس المصير إذا ألقوا فيها سبع لها شهي قور وهي تفور تكاد تميز إلى الغير كلما ألقى فيها فوجئ سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا فلا قد جاء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 هو الذي جعل لكم الأرض ذنونا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور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 قل أرأيتم إن أهل الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وأمدنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين